غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين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 ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 Gugi yra فَعَاقِبُوا sev hablando pakės lives, bio aibės visų, į neいいinjauωms poromet. Jei aibės pasiūdi ar galią, tu saクiūdim t49 attyvšti, puršuoti يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ